قَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ اتَّخَذْنَاهُمْ سُخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ نَارٌ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ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 وحي إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرًا من طين فإذا سويت ونفخت فيهم الروح فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك استكبرت أم كنت من العالي قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنه الى يوم الدين قال ربي فانذرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين